والابن والروح القدس الاله الواحد أمين. نتكلم ان شاء الله عن موضوع التجسد والفداء وربطنا هذين الاسمين باعتبار ان الفداء هو الغرض الاول من التجسد يعني التجسد كما يرويه الخديث أفناشيو الرسولي في كتابه تجسد الكلمة له أسباب الأساسي منها والضروري جدا هو الفداء وفي أسباب جانبية للأسف أن بعض الناس اخذوا بعض هذه الاسباب الجانبيه وتجاهلوا الفداء هدى انشراف ونسبوا هذا الفكر لاثناسيوس و منه كل البراء يعني لو كان المسيح في تجسده لم يعمل سوى عمل واحد فقط هو الفداء كان يبقى قدر ولو ان المسيح في تدشده عمل اعمالا كثيرة جدا ولم يقم بعمل الفداء يبقى تدشده لم يأتي بالقصد الالهي منه فالفداء هو اساس التجس عايزين نشوف ايه الخطوات في بكده برضه معتمدين على راي القديس ارنوتيوس في هذا الموضوع اول نقطه عنها ان الانسان اخطا لهذا مش عايزه مناخ وخطيئه الانسان هي خطيئه ضد الله لماذا لأن الخطيئة هي مخالفة وعصيان لله هذه أول نقطة مخالفة وعصيان لله ثاني نقطة عدم محبه لله لأن الله يقول الذي يحبني يحفظ وصياتي ثالثا الإنسان في خطيئته لم يكن مؤمنا ايمانا كافيا بالله وبسلامه يعني ربنا قال لهم يوم تاكلان من الشجره موتا تموتا والشيطان ان لا تموت لن تموت فاستبداوا الحيه وكذبوا ربنا ما كناش مؤمنين بكلام الله سماعيش وكمان الانسان كلهم يستخدم وراء الشجره كانه ربنا مش يشوفه وانا الشجره برضه غير اننا حاجه شبه عدم ايمان لان الله يرى في كل مكان حاجه ثالثه ان في خطايا الانسان الاول كبرياء ومنافسه لله تصيراني مثل الله تصيراني مثل الله كون انهم ما صدقوش ربنا كون انهم مش معامنين كويس بربنا كون انهم مخلصين ربنا متمردين عليه كون انهم بي ربنا وعايزين يبقوا ربنا زي ربنا صفيران مثل الله كل دي اخطاء ضد الله نفسه وحاجة تانية كثيرة انا ذكرتها في كتاب ادم وحواء مدام الخطيه ضد الله والله غير محدود تكون الخطيه غير محدودة ومدام غير محدودة تبقى عقوبتها غير محدودة وإذا كانت عقوبتها غير محدودة يبقى إن لزم لها كسرارة تبقى كسرارة غير محدودة ده كلام القديس اثناسيوس الرسول الإنسان حينما أخطأ استحق حكم الموت وهناك أربعة أنواع من الموت وهناك أربعة أنواع من الموت موت جسدي وموت روحي وموت ادبي وموت أدبي يموت أدبي الموت الجسدي هو انفصال الجسد عن الروح والموت الروحي هو انفصال الروح عن الله الموت الجسدي هو انفصال الجسد عن الروح والموت الروحي هو انفصال الروح عن الله والموت الأدبي هو فقدان الصوره الالهيه وفقدان الكرامه التي كانت للانسان قبل السقوط والموت الأبدي هو الهلاك الأبدي في جهنم النار وكتاب يقول اجره الخطيه هي موت يسأل واحد سؤال ويقول طب ربنا قال لهم يوم تاكلان من الشجره موتا تموت وهم ما ماتوش في نفس اليوم يبقى الحكايه ايه هقول ماتوا هذا محواء في نفس اكل الشجره ماتوا الموت الروحي بانفصالهما عن الله وماتوا الموت الادبي بفقدان الصوره الالهيه وفيما بعد ماتوا الموت الجسدي أما الموت الأبدي سأنقذهم منه المسيح بالفداء الأربع أنواع من الموت تعرض لهم الإنسان الخجيس الثلاثيس يقول أن في موت الإنسان قامت مشكلة ايه المشكلة كان لابد ان يموت الانسان وليس من اللائق ان يموت الانسان سعى النبي دي, دي, دي لابد ان يموت الانسان لكي يكون الله صادقا ولكي يكون الله عادلا لانه مجمعا موتا تموتا لما نتوس الله مستعدك وإذا كان حكم عليهم بالموت ولم يموت يبقى الله مش عادل لان هناك مساواه في حالة الخطيئه وحاله عدم الخطيه وضد عدل الله ولأن اجره الخطيه موت يبقى اذا لم يتم الموت يبقى عدل الله لم يستوفى فكان بد أن يموت الإنسان لكي يكون الله عادلا ولكي يكون الله صادقا وهنا تكلم القديس اثناسيوس عن العدل الإلهي بعض الناس اللي بيقولوا فيش حد اسمه عدل إلهي من الأسر في من الأشكال الغريبة اللي بيسمعوها من هنا ومن هناك فلنحلة المضادة كان من غير اللائق أن يموت الإنسان لمنزه لأن يموت الإنسان ضد محبة الله ورحمته وخصوصا إن الإنسان كان بسيطا وليس في دهاء الشيطان ومش ما قوله بالشيطان سيده الشيطان وكان أيضا موت الإنسان ضد كرام الله لأن هذا الإنسان مخلوق على سورة الله كان واحد مثل سورة الله ورحمه مزقها في الأمام. وكان موت الإنسان ضد قوة الله لأن هناك حرب بين الله والإنسان فالله كل قوته هش الله يعني استخدم قوته العجيبة في خلق الانسان على صورته كشفيه كرساله وجهه اشتقاظ ان مجهودك اللي انت عملته وراح مكسره زي فنان يقعد ياخد وقت انو يعمل تمثال جميل كدويب واخد يرحميه في الارض مدغدغه وكان موت الانسان ايضا ضد حكم الله كما قال القديس أثناسيوس ما الحكمة إذا من خلق الإنسان لكي يموت كان خيرا له لم لو لم يخلق من أن يخلق لكي يموت؟ يبقى في عندنا مشكلة لا بد أن يموت الإنسان وضدها ليس من الله أن يموت من اللي يحل المشكلة دي؟ يحلها عقل الله الاقنوم الثاني معرفه الله اقنوم المعرفه اللي هو الايه فحلها بمساله التجسد والكفاره ايه حيث التجسد والكفاره دي عايزين نشوفها فالله هو الحق الحكم الصادر ضد انسان اذا لابد ان يموت الانسان هل هي كانسان يبقى انسان صار الله إنسانا لكي ياخذ الحكم الصادر ضد الإنسان صار انسان لكي ياخذ الحكم الصادر ضد الانسان ولعل هذا هو السبب الذي من أجله كان المسيح دايما يذكب نفس ابن الإنسان متصلة يستخدم لقب ابن الإنسان عشان لقب ابن الإنسان يحمل معنى نيابته عن الإنسان ما مدام ابن الإنسان يبقى يمكن أن ينفذ الحكم الصادر في ابن الإنسان لذلك لم يكن ممكنا أن يموت عن الإنسان ملاك ولا رئيس ملاك ولا حيوان ولا أي كائن من الكائنات لماذا؟ اولا لأنهم محدودين برضه والخطيه غير محدودة ثانيا لأن الحكم صدر ضد إنسان فلا بد أن يموت الإنسان ولم يكن ممكنا أن ربنا يخلق إنسان ويموت. فكيف عدم محدود برضو ما تنطبقش عليه وايضا لابد ان يموت الانسان هذا الانسان نفسه هذا الانسان نفسه هذا الاذم لذلك صار المسيح انسانا للنفس هذا الانسان بالذات حتى يمكن ان ينوب عن هذا الانسان وينفس بالحكم الصادر ضد الانسان في واحد كان سأل سؤال وقال ليه تعتبر الخطية محدودة واللي ارتكبها انسان محدود هو صحيح ارتكبها انسان محدود لكنها كانت ضد اله غير محدود وكل ما الانسان اللي تخطئ اليه يكبر كل ما الخطية اللي ضده تكبر فانت لما تزعى الاخوك في البيت ده خطيل. لما تزعى لأبوك بقى الخطيئة اكبر بان ده ابوك هو شبه خطيئة الخطيئة لما تزعى لأبوك الروحي تبقى اكبر بان ده روحي لما تزعى لأشقه بقت اكبر واكبر <تصفيق> لا. لا لما تخطى موسى ضد نبي زي ممطرها زي مهارون ومريم أخطأ ضد موسى لأخطية أقوى لما فخذ ضد ملاك أقوى لما تخطى ضد رئيس ملاك أقوى لما تخطى ضد الله في أخطية غير مخلص فهمتوا ما أنت كل مالشخص اللي تخطى اليه يكبر تبقى الخطير هذا لهذا تجسد المسيح علشان نقول بالوساء الخطير وإحنا في الأبداس بنقول تجسد وتأمس ونقصد بتأمس يعني صار إنسانا كاملا لأن البعض زي أقول قال إن ممكن يأخذ جسد ومش له روح فيحيا باللاهوت الذي فيه فعشان الكنيسة تشبب هذه البدعه لاعتبار إن لو كان المسيح جسد بس غير روح يبقى لم يشبه طبيعته ولم يكن إنسانا كاملا فقال التجسد وتألم تجسد يعني أخذ جسدا وتأنس يعني صار إنسانا وإنسانا يعني إنسانا كاملا بجسده ونفسه وروحه على الرغم من النهوز وفي تجسده وتأنسه لا بد أن يكون طاهرا نقيا قدوسا لماذا لأن الشخص اللي له خطيه إذا مات يموت عن خطيته أما الذي بلا خطيه فإذا مات يموت عن خطيه غيره فكيف تم ديل المسيح بأمره. اول امر ان حضل به بلا دانا فلم يعرف شيئا من خطيه آدم ومن فساد طبيعته وثانيا كانت حياته على الارض حياه مقدسه من منكم يبكتني على خطيه هكذا فارض. يبقى في ولادته لم يأخذ من القديم شيئا وهو ذاته لم يفعل شيئا خاطئا فكان بارا من كل ناحية القدوس المولود في يضع ابن الله وما دام بلا خطيه يمكن اذا ان يموت عن خطية غيره وكان لابد انه يموت ويتالم ليدفع ثمن الخطيه ولهذا لم يسمح السيد المسيح مطلقا ان لاهوته يحميه من آلام ناسوسه كان يمكن ان يستخدم قوه لاهوته لتحميه من آلام ناسوسه ولكنه لم يفعل هكذا لم يستخدم لهوت ليحيه العالم، وإنما ذاق الألم حتى كماله. من أجل هذا قال إلهي إلهي لماذا تركتني يعني هل إن تركه ليتألم دون أن يمنع الألم عنه وقال للاب إن تركه يتألم دون أن يمنع الألم عنه لأن لو اللاهوت منع الأمل الألم عنه تبقى مسألة الصليب شكليه ومظهري لكن هو تألم ألم حقيقي وحتى قيل في سفر عشية 53 إن الآب سر أن يسحقه بالحزن، سر أن يسحقه بالحزن. يعني كان وقيل عنه انه مجروح لأجل خطايانا ومسحوق لأجل معاصينا مجروح ومسحوق. وهناك مظهر آخر لألمه. عبارة انا عطشان وطبعا بسيح معلش انا عطشان غير لما تصفت المية اللي في جسمه كلها واصلح مفيش مية ممكن انها ترويه لا من جوه ولا من بره الى جوار التعب الكثير في الجلد وفي المشي وقعه تحت الصليب كزمار ووقوعه تحت الصليب كزماره برضا كل هذه تدل على انها كانت الام ايه حقيقيه المسيح جاء لكي يموت عن خطايانا جاء لكي يموت إيه؟ عن خطايانا نحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا مات في الوقت المعين لأجل الفبار اللي بيسيبه ممكن يقضي الشواهد بس في اليوم الذي بزل رفته لأجل خصيانه مجروح لأجل معاصيده ومشفوق لأجل اعتامل مرة واحدة تألم لأجل الخطايا البار لأجل الاسر كل لأجل خطايا ندم دا يموت من أجل الخطايا وأجرس الخطيئة موت وهو يبقى هو جاي بسع الأجرس ندم جاي بسع أجرس الخطيئة يبقى جاي بسع ثمن الخطيئة يبقى يبسع ثمن العدل الالهي فأن العدل الالهي بيطالب صحر الخطيه بالموت الموت وهو جهد ثمن الموت الرأي الخاطئ في الموضوع ده بيقول لا مجاش للعدل الالهي تجيب تجديد الطبيعه البشرية الكلام اللي تلاقوه فيه تتبدل بحبيبه وما تلموش حكايه تجديد الطبيعه البشريه دي بالنسبه للمستقبل لكن غفران الخطايا بالنسبه للماضي يعني اقرب واحد جذبته طبيعته ومشي كويس من دلوقتي طب حسابه القديم يعمل فيه ايه اللي هو اجرته موت عذرة الخطيه موت ففي موت في القديم من مجددت الطبيعه، فحساب الموت القديم كيف يستوفى ما بد بالموت ومن هنا مات المسيح لأجل والبار من أجل الأثم، ولو ما الانسان الإنسان تحت حكم الموت يبقى المسيح جاي عشانه يبقى تجسد عبثا ومات عبثا اذا ما كانش فيه حكم وموت زي التوفيق واذا كان فيه حكم وموت زي التوفيق يبقى هنا يبدو العبد الالهي مستوفياً حقاً وقع النعطال ولا عيده فرنسا هنا ونقول ان السيد المسيح جاء لغفران الخطايا مش بس للتجديد الطبيعه زي ما بيقولوا جاء لمغفرة الخطايا ايه الدليل على كده هوات كثيرة جدا عن مغفرة الخطايا بيقول القجل فيه لدى انتباء بدمه غفران الخطايا فآفة سواح السبع الذي احبنا وغسلنا من خطايانا بدمه مثل خطاي. بيضوا ثيابهم في دم الخروف يعني الثياب التي كانت قذره وفيها بشاعة الخطيئة بيضوها بدم الخروف في رؤية سبعة بعداشر رمية ثلاثة خمسة وعشرين خدمه الله تسفارة بالإيمان بدمه من اجل الصفح عن الخطايا الثالثة من أجل الصفح عن الخطايا الثالثة يعني الغفران الخطايا الثالثة يبقى مش مجرد تلقيب طبيعا طب الخطايا الثالثة نعمل فيه ايه عشان كده بقول لكم الناس اللي بيجيبوا أفكار جديدة ما بيقروش الإنجيل على رأي المسيح لما قال تدلون إلا تعرفون الكتب وهي الكتب بتقول أحوه من الخطايا لأجل الصدف عن الخطايا الثالثة ونحن متبررون الآن بدمه نخلص من الغضب يعني نخلص من الغضب، يعني في غضب على الخطيه وإحنا بنخلص من هذا الغضب. ومات من أجل قطانة في كرنسس الأولى 15 عشر أربعة. ولذلك كان المسيح ربيحة إثم. او زبيحة خطية كما كان محرقة فعبرانيين 9 وخمسين بيقول ليبصل الخطية لزبيحة 14 وفي اشرية 53 10 بيقول جعل نفسه زبيحة 10 عايزين نشوف عنه زبيحة 10 يعني محرقة عايزك تفهموا الكلام ده كويس خالص الخطيه كانت لها نتيجتان أو ثلاث نتائج او يجب نقول ايه الخطيتين او الثلاث نتائج عشان نفهم نتيجة من الخطيئة انك اغضاب قلب الله انك انت اغضبت قلب الله واصبح لا يوجد صلح بين الله والناس واتى المسيح لكي يصلح لكي يصالح قلب الله الغاضب لكي يقيم صلحا بين الله والناس اذا في جزء في الذبيحه موجه لله نفسه موجه للاب وفي جزء موجه للناس ان من نتائج الخطيه هلك الانسان فجاء المسيح لكي ينقذ الانسان من الهلاك وجاء لكي يصالح قلب الله الغاضب ولكي يخلص الانسان الهالك والحاجة التالته لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت اي الشيطان عشان كدا المسيح وهو مقترب الى الصليب قال الان رئيس هذا العالم قد دين والا الصرف الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء اه كل دي حاجات جد السليم تقول لي بس الصليب ده تجيد البشرية البشريه ده كلام مين يا اللي ده كلام مش لفوق الكلام اللاهوتي حاجه من جهه الله حاجه من جهه الانسان حاجه من جهه الشيطان ولذلك كانت هناك ذبيحه المحرقه كلها لله الله وذبيحه الخطيه للانسان يعني ايه ذبيحه المحرقه كانت تشتعل فيها النار حتى تصبح رمادا لا يأكل منها كاهن ولا يأكل منها مقدمها ولا يأكل منها أحد من الناس كلها للنار تماما فظل تشتعل فيها النار حتى تصبح رمادا تمثل العدل الإلهي تمثل الجانب الإلهي في الذبيحه مصالحة قلب الله الغاضب على القتل اعطاء الله حق في ازمنها ولهذا كانت المخرقة هي اولى الذبائح في العهد القديم يعني لما تقرا سفر اللاويين تلاقي اللاويين اصحاح واحد المحرقه تقعد تاكل فيها النار لغاية ما تبقى رمان النار تشتعى الزهارا عليها كلها للنار والله قيل عنه إلهنا نار آكله آد زبيحة الخطية كانت لأجل الإنسان الإنسان يبعد عليها يقرر خطيات تحمل خطيات لما تحمل خطايا يبقى تموت عن خطاياه وهنا في الزبيحة نرى عبارة بريء يموت عن مذنب نفس بريئة تموت عن نفس مزلم تحمل خطايا واضح الكلام؟ ده على شرط ان الزبيحة التي تموت تكون بريئة تكون ايه بريئة وجاء السيد المسيح كزبيحة محرقة يعطي الله حقه وكزبيحة قصية ينقذ الانسان من الهلاك. هناك فرق بين عبارتين بين عبارة خاطئ وحامل خطيئ لم تكن خاطئة انما كانت حاملة خطيئ السيد المسيح لم تكن فيه خطيئة لكنه كان حامل خطيئ هذا هو حمل الله الذي يرفع خطايا العالم كله كلنا كذل من ضلالنا كل واحد الى طريقه والرب قد وضع عليه اسم جميعنا وضع عليه اسم جميعنا يعني ايه شلق طيانة كلها مدام الرب وضع عليه اسم جميعنا وهو مات عن كل الاثام تقول الصليب بس لمجرد تدريب الطبيعة البشرية يبقى ضد تعليم الكتاب الكتاب بيقول وضع عليه إيه اسم جميعنا وهو مات لأجل خطايانا ليس لأجل خطايانا فقط إنما لأجل خطايا العالم كله أجل اذخراف اللي وقع فيه الناس اللي بيقولوا لمجرد تدريب الصبي على البشرية والرب وضع عليه اسم جميعنا وهو حمل خطيانا وحمل أوجانا ومش بس كده وحمل لعنة الناموس صار لعنة من أجلنا لكي ينجينا من ايه من لعنة الناموس شرح مع الله بالصليل في خلوتي واحد سسعة وعشرين بيقول يصالح به الكل اللي دفه يعني بيصالح به الكل اللي دفه عامل بالسلح بدم صليلة عامل السلح بدم صليب وبيقول صالحك بالآن في جسم بشريته بالموت في كورنثوس الأولى عدد 22، وفي كورنثوس الثانية في الحق 5 آية الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطواهم لما مش مبارك تجديد طريقة بشغيل هنا مصالح العالم لنفسه وغير حاسب لهم خطيئهم أول ما محر الخطيه بقى فيه خلص لأن سبب الخصومة بين الله والناس إن فيه خطيه فيه خطيه لأنه لا توجد شركة بين النور والزل فلما محر الخطيه للصبيب عشان هناك قول حدن الله والناس تقول ان طب وجد يبقى يبقى مفيش خطيه يبقى استرح يا بول القديم والقديم والقديم نعمل فيه ايه؟ التوبه معناها الانسان يتخلص من القديم ويمشي صح الجديد لكن نقول نمشي صحة الجديد من غير ما نتخلص من القديم يبقى لسه فيه فيه مخرور فيه خراج لسه مستطفاش واحد حصلت له وثقة في المعد ده له من اللي خراج يقول ننول دلوقتي اكل حاجات كويسه بتعمليش وثقة في المعد صاب قوي دلوقت قالوا ليساكا القديم من العملالك عشان كده بيقول مصار كمان في رمية عشرة بيقول ونحن اعداء في مع الله بموت ابنه هو صلحنا مع الله بموت ابنه يعني في اتم صلح بين الله والناس اللي بيتكلم عن تجديد الطبيعه البشريه بينسى الله في, في الصليب بينسى واجبنا نحو الله في الصليب بينسى عمل المسيح نحو الاب في الصليب صلحنا مع الاب بموت ابنه عاملا الصلح بدم صليبك مصالحا العالم لنفسه وايضا في صلح تاني بين اليهود والامم بين الختان والغرله بيقول في افسس اثنين وستاشر ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالسليم يعني في صلح مع الآب في صلح بين الناس بعضهم وبعض إلى آخر وابحى الحكايه بي البا يقول ان الصليب حب طبعا حب حد يقول حب هكذا احب الله العالم حتى دز ابن الوحيد لكن الحب كده من نوع سطبه ده ما ينفعش ان ربنا هو مش حب الله وحب عمل كيف ظهر حب الله للناس حمل خطاياهم دفع ثمن خطاياهم بالدم غطى القطيه ومحى القطيه هذا حب الله للناس عشان كده بنقول في يوحنا ثلاثه وستاشر وسبنتاشر هكذا احب الله العالم حتى بدا الابن الوحيد ليه لكي لا يحمق كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه اذا ما الله جد الذبيحه في الصليب علشان لا يهلك كل من يؤمن به نجاهم من الهلاك هذه حب الله العمل أحبهم انه دفع ثمن الخطيه بدلا منهم أحبهم يعني مات بدلا منهم أحبهم لان في ايه بتهددتهم ادرك الخطيه موت فجاه المسيح وقال لا الموت علينا والحياة ليه كل هذا الحب مش الحب مش الشاهن يعني ايه المسيحة الصليب دي حد كده يعني ايه اللي للنفس اللي ممكن على ناخد منجر ميهاش لكن الحب الحقيقي هو انه مات عن مات بباله مخخطئ يكتب دمه هذا الحب الحب هو الموت عنه الحب هو الفداء استدعنا بدمه الحب هو دفع ثمن الخطيه الحب هو اكتشاف العدل الالهي بالنيابه عننا لأننا كنا عاجزين عن إنقاذ ما فيش فقد خطيه موت سنعملين وموت أبدي عشان يقدر محدود فجي المسيحة الولي هنمكم انا احمد جدام عنكم ستبوا احيانكم تبني موجودة الكتاب موجودة كل ما بيعين كنا بتوع ابليس وبيوت كمالك العالم ورئيس العالم واحنا تروح كان المسيح اشترانا بدمك اشترانا بدمك تسبح في سفر الرؤيه لانك ذبحت واشتريتنا لله بدمك وإحنا كنا مستعبذين فهذه المسيح اللي عسقنا بيشتري حياتنا وفي قرآن ستقول الست عشرين بيقول لأنكم اشتريتم بسبب فأعمال عشرين ثمانية وعشرين يقول سبيلك فالله التي اتنيها قدمه يعني ربنا اشترانا بدمه اقتناعنا بدمه في بطرس الأولى واحد 18 19 اثنا عشر لا بأشياء تفنى بل بدم كريم وقحينا في شداء بالدم شراء بالدم اقتناء بالدم هذه الحب اللي ظهر على الصليب عمليه الصليب كانت عمليه فداء وكلمه عمليه فداء يعني نفس تموت عوضا عن نفس نفس تموت ايه عوضا عن نفس يسموها الكفاره او الفداء فانا عايزكوا تكتبوا الايات ديه بتاعه الكفاره والفداء الكفاره دي فكر الهي وخطه الهيه منذ البدء مش اقترحها بعض المفكرين الحديثين كما ينادي البعض وانتو عندكم فلاويين ستاشر يوم الكفار العظيم وكيف يكفر عن الخطايا بالدم خذوا لويين سبتاشر ثلاثين ولويين سبعتاشر احداشر يقول أنه في هذا اليوم يكثر عنكم لتكثيركم من جميع خطاياكم بيجي رئيس الكهنة ويصبح ذبيحه ويكثر عن الشعب كله لجميع خطاياك أسلويين سبعتاشر إخداشر بيقول لأن نفس الجسد هي في الدم فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكثير عن نفوسكم لان الدم يكسر عن النفس حياه بتاخذ عوضا عن حياة والذبيحه نفسها بدمها تسفك دمها يبقى نفسها راح حياتها علشان تعطي حياه الاخرين هكذا المسيح بدمه اعطي قصه فالكفارة دي موجودة في العهد الجديد في نصوص واضحة صريحة عن زبيحة المسيح ففي رميه ثلاثة خمسة وعشرين بيقول بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفاره بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصف عن الخطايا الثالث الذي قدمه الله كفاره بالإيمان بدمه وفي يوحنا الأولى اثنين اثنين بيقول إن أخطأ أحد سلامه شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفاره لخطايانه، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم ايضا تماما الكفاره ده في الانجيل وفي العهد القديم وفي يوحنا الاولى 4 عشرة بيقول في هذا هي المحبة ليس اننا نحن احببنا الله بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا يبقى من الله على الصليب إنه أرسل ابنه كفارة عن خطايانا كان الكثارة والخداء موضوع واحد ففي آيات كثيرة عن الخداء موجودة في الكتاب. في غلاطية 3-13 المسيح افتداني من لعبة الناموس اصفار لعبة يعني كل لعنات الناموس وبخاية الموجوده الموجودة في تفنية 28 وعشرين المسيح اخذها بالنياب عن الذي بذل نفسه فدية عن كثيرين حمل الله الذي يرفع خطايا العالم كله الذي بذل نفسه لأجله لكي يخجل من كل عث وهي خجلة من كل عث مش عن تجديد طبيعة من كل اسم لخطايا الثالثة وبيقول مولودا من امرأة ليستجي اللذين تحت النموص اللذي بيكتبه غلطة الذي تحت النموص في غلاطي اربعة اربعة وثمسة وفي ثمانية لكي يحمل كثيرين عشان مرشي في قبل موليدا من الامرأة ليفتدي اللذين لفحت النمو لتيحمل خسايا في لما لمن حكيث الفداء تأتي كثيرا في عبارة لأجلنا لأجلنا لأجلنا فواحد لأجل واحد يعني بيجي نفسه بذاله لأجل يعني بذاله يعني يعني بيستدي. يقول ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا رميه خمسة وثمانيه مات لأجلنا يعني استدانه ونحن خطاه فيعني هي معناها ايه دي ونحن خطاه مات المسيح لأجلنا يعني مات علشان ينجينا من ثمن الخطيه اللي احنا فيه والبار لأجل الاثم مات المسيح لأجلنا مات لأجلنا لأن ونحن خطاه نحن تحت حكم الموت تجي المسيح وإحنا تحت حكم الموت ما بجلبة مات لاجلنا وطبعا تحت حكم الموت ليه من اجل الخطايا الثالثة فلو كان لمجرد يجد الطبيعاتنا يبقى يموت لأجلنا ليه لا يستطيع المسيح يجدد طبيعتنا بالنعمة يجدد طبيعتنا بالروح القدس يجدد طبيعتنا القوة الهيه تحمينا من الخطيه تدينا قوه لمقاومتها الى اخر بعمل الروح القدس والنعمه لتلبيه طبيعة جددنا طبعا في المعموديه لان بيقول في المعمودية في رمي 6 ان احنا نقوم في جدة الحياة جدة الحياة عن الحياة الجديدة لكن هنا ونحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا مات في الوقت المعين لأجل الفجار يعني مات لأجلهم يعني مات بدل منهم هذا لا معد يزوك بنعمة الله الموت لأجل كل واحد إلى أخر لأنك اتحضم أيضا المسيح قد فالزبح لأجلنا مرض هنا بيصور يصور المسيح كالزبيح فأتت الثالثة أثنين كما أحبنا المسيح فأسلم نفسه لأجلنا قربانا وزبيح على الله واضح المسيح كزبيحة بيحمل خطايا غيره وزبيحة لله ورائحة طيبة يعني محرقة يصالح بها قلب الله الغاضب <تصفيق> الذي بذل نفسه <مسهو> لأجل خطايانا وجروح لأجل مواصينا من سوق لأجل أجامنا تعلم مرة واحدة لأجل الخطايا البار للأجل الأسرع واضح مسألة الفداء ان المسيح جاء لكي يخلص الناس من اجل هذا جاء انسانا ومن اجل هذا جاء بطبيعته بلا خطيئة لكي يمكن انه يحمل الخطايا التي لغيره ولذلك تقدمت الدقيق في لاويين اصحاح التي تمثل ناسوت المسيح وتجسده يقول لك لا يوجد فيها خمير البسة لان الخمير رمز للخطيه فهي كانت خطير بلا خمير لان الخمير رمز للخطيه وقلنا طب ليه بنعمل القربان ونقدمه في الحمل وفيه خمير لان المسيح الذي لا يوجد فيه خمير بطبيعته حمل كل الخمير الذي في العالم حمل خطايان فلو نحن احنا خطير فقط يبقى لم نقدمه حمل خطايان واذا كل من نقدمهوش حمل خطايانه فبنسميه حمل ليه منازل نسميه الحمل الحمل لانه حمل خطايا، عشان كده من فك فيه الخمير ليس الخمير الذي في طبيعته انما الخمير الذي فينا نحن الذي في طبيعتنا نحن اما المسيح نفسه فهو قدس اخلاقي ولذلك ذبيحه الخطيه مع انها كانت تحمل خطايا مقدمها الا انها تسمى في سفر اللاويين كدس اخداث تسمى ايه كدس اخداث بقي ان اقول سلمة بسيطة ما تاخدش دقايق لان المعاد خلاص اقول لكم ان الذبائح بدأت منذ البدء من اول من اول ما ربنا كشى ادم بجلد جلد حيوان طبعا الخطيه كشفت الانسان بقى مكشوف وريان احسن وريان فالمسيح قال له عوراك التين دي مش تنفعك حبيب اللي انفعك الجلد يعني تذبح زبيحة يشفك دمها تأخذ جلدها يغطيك من هل فاصبح الانسان عنده فكرة ان الخطيه بتعريه والذبيحه بتغتيه لأول مدة وبعدين ابتدت الذبائح من الخطايا وبعدين ارتقى بفكر الانسان في قصه ابراهيم لتقديم زبيحة الابن الوحيد مجرد شكر وبعدين يقدم زبيحة بلعيه وبعدين زبيحة تحمل خطايا غير وبعدين يقرب بخطاياه على رأس الزبيحة عشان الزبيحة تاخذ خطايا وبعدين في يوم السفارة العظيم في لويين 16 زبيحة منهم يرموها في البرية محدش يشوفها بعد كده اشاره الى ان القطية بعدت عن الانسان جدا ولا يعود يذكرها ولا يعرف فيه وزبيحة بتموت عنه اشارة الى الدم المسوط عنه وفضلت واحدة بواحدة في تفاصيل القطايا المحرقة اللي هي من اجل قلب الله الغادر والخطية اللي من اجل تخليص الانسان الهالك لغايه لما كل ده بدا يجي كرموز في ذبيحه المسيح وذبيحه المسيح ذاتيه الكل حتى الفصح لما ارى الدم اعبر عنكم ان الدم بتاع الذبيحه ينجي الانسان من الموت ينجي الابصار من الموت وبعدين ييجي بول السكرونسس الأولى خمسة سبعة يقول لي أن في الحنى أيضا المسيح قد جبه الأجلم هو ده اللي نجال من الموت فإذا كان أي إنسان عنده أي سؤال في حكارة الفداء والكفارة والعدل الإلهي يبقى يحضره للمرة جاي إن شاء الله نجاوب عليه